شراقت نفسي في يوم من فؤادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت نمع يجري يا إلهي حفظي قلبي للرشادي